أخي المستمع الكريم يمكنك الحصول على مجموعة الأعفاس الرمضانية من كافة فروع شركة الاتصالات المتنقلة MTC Vodafone بدولة الكويت وتقبلوا منا أطيب تحيه. تم التسجيل والمونتاج في استوديو صدى الكويت تليفون 53